يقول بالنسبة لطالب العلم إذا حفظ القرآن هل يبدأ بحفظ متون الأحاديث أم المتون العلمية كالتوحيد والفقه وما هي الأقسام التي تنصح طالب العلم أن يلتحق بها في الجامعات الحفظ وحده لا يكفي لا بد من معلم لا بد من معلم تحفظ عليه المتون ويشرحها لك اما حفظ بدون معلم هذا لا يهيدك شيئا فعليك ان تختار المعلم اولا ثم تحفظ المتون على يده وهو يشرحها لك او تدخل في الدراسات النظامية في المعاهد العلمية و كليات الشريعة وكليات الصول الدين وكليات اللغة هذه الكليات كلها طيبة كلها فيها مناهج دراسية وفيها كتب مقررات وعين فيها مدرسون درسون الطلاب فيها خير بلا شك وإذا جمعت بين الدراسة في المسجد والدراسة في الكلية أو المعهد na zjiada z skvělé.